Sata Allahu ar-rizqa li'ibadihi وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كالأعلام إن يشأ يسكن الريح على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.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 nous